قد غال السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لا أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة قال الترمذي هذا حديث صحيح قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ولا يحل التسعير يعني إلزام الناس بسعر محدد لا يجوز هذا لما يترتب عليه من المفاسد في الغالب إذا ألزم الناس بسعر محدد ربما أخفوا بضائعهم وبدأوا يبيعونها بالخفاء بأسعار عالية ثم تزيد الأسعار في الأسواق بسبب قلة البائعين لبضائعهم فلذا لما غال السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد غل السعر فسعر لنا يعني حدد القيم التي يبيع بها الناس فقال إن الله هو المسعر هو الذي يرفع الأسواق ويخفضها فأحيانا الصاع من هذا بريال وأحيانا بخمسة حسب القلة والكثرة قلة البضاعة وكثرتها كثرتها وكثرة المشترين أو قلتهم فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض يغلي الأسعار إذا شاء جل علا الباسط المعطي والمؤفر للأشياء جل وعلا فتباع بقيمة مناسبة الرازق هو الذي يرزق عباده وحده سبحانه وتعالى ثم علل صلى الله عليه وسلم توقفه عن التسعير بقوله إني لأرجو أن القى الله أي أنتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة وليس أحد يطلبني بمظلمة علل صلى الله عليه وسلم أن التسعير قد يكون فيه ظلم للبائعين فيطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبوه في الدنيا طالبوه في الآخرة هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الناصح للأمة الشفيق الذي ما ترك خيرا إلا وأمر به ورغب فيه ولا شرا إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام يخاف أن يخاصم عند الله جل وعلا بشيء من المظالم فما بالك بغيره فهو أولى بالخوف ومحاسبة نفسه فلا يظلم أحدا لأنه كما ورد أن الدواوين ثلاثة ديوان لا يتغاضى لا ديوان لا يبخس منه شيء ديوان لا بد أن يعطى لصاحبه وهو حقوق العباد حقوق العباد لا بد من المحاصة فالمرء إذا ظلم غيره فقد عرض نفسه للعقوبة في الدنيا او في الاخره او فيهما معا وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا يظلم احد احدا إني لأرجو أن القى الله وليس أحد يطلبني ظلمه فهو عليه الصلاة والسلام يتخوف أن يظلم أحدا فيقتص له منه وهو أفضل الخلق وهو عليه الصلاة والسلام لما كان يصف أصحابه للجهاد في سبيل الله دفع أحد الصحابه ليقف يقف في الصف وقفة معتدلة فقال هذا الصحابي وكان مكشوف الجنب أو جعتني يا رسول الله القصاص أريد القصاص فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن عاتقه وقال اقتص لنفسك فقبل جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا هذا ام تطلب القصاص ما هذا التقبيل فقال يا رسول الله إنا في مثل هذا الموقف وقد يكون هذا آخر عهدنا بك وبالدنيا فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا مماسة جسدي لجسدك فالنبي صلى الله عليه وسلم مكن من نفسه القصاص عليه الصلاة والسلام قال الترمذي هذا حديث صحيح نعم. ولأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق إجام للبائع بأن يبيع السلعة بكذا وربما أنها تساوي أكثر فيكون ظلم له نعم أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان أو يعرضها بأكثر فيمنع من بيعها بذلك مع أن المشتري رضي بهذه القيمة فهو في الحالين ظلم له إما منعه بأن لا يبيع إلا بهذا السعر أو ظلم له بأن لا يبيع لأنه قد يضطر أن لا يبيع ما دام أنكم تقولون لا تبع إلا بكذا أنا أتوقف عن البيح إذا عذر فهذا ظلم له نعم وهو من أسباب الغلاء وهو من أسباب الغلاء لأنها تقل البضائع في السوق فتزيد القيام نعم لأنه يقطع الجلب وينقطع وين... الجلب يعني يتوقف الناس عن عرض بضائعهم إذا حدد لهم سعر لا يرضونه نعم ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر ويمنع الناس من البيع إذا منعوا من البيع ارتفعت الأسعار قلت البضائع في السوق فارتفعت الأسعار نعم فصل والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن عم معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ رواه مسلم وأبو داود والاحتكار محرم الاحتكار أن يشتري المرء سلعة طعاما الناس في حاجة إليه فيشتريه من الأسواق ويدخره من اجل إذا قل قل السعر أخرجه وهو يحرم إذا اجتمع فيه أربعة اوصاف كما سيأتي وإلا فأحيانا يكون حفظ البضائع فيه مصلحة للناس وأحيانا يكون فيه مضرة فإذا اجتمعت الاوصاف الاربعه فهو محرم واذا لم تجتمع فهو مباح نعم والاحتكار المحرم ما جمع اربعه اوصاف هذا هو المحرم اذا اجتمعت اربعه اوصاف انتبه لها نعم ان يشتري ياقوتا ان يشتري ياقوت ان يكون اشتراه من السوق وهذا المشترى قوت يعني مما يقتاته الناس كالبر والشعير والذرة والأرز ونحوها والتمر ونحوها من الأشياء التي الناس في حاجة إليها قوت بخلاف غير القوت كالادهان والكماليات فهذه لا احتكار فيها لو اشتراها والناس ليسوا في حاجة وضرورة اليها نعم ان يشتري قوتا يضيق به على الناس في يضيق به على الناس هذا الثاني يعني يكون البضاء في السوق محدودة ثم يأتي ويشتري كلها واكثرها فيضيق على الناس في هذا نعم يضيق به على الناس في بلد بخلاف ما اذا اشترى البضاعة في البرية قبل ان تصل الى الناس وقبل ان يشاهدوها في البلد في بلد الرابع في بلد فيه ضيق بخلاف البلدان الكبيرة التي لا ضيق فيها بل الأطعمة متوفرة فيها في بلد في إذن هذه الشروط أن يشتري قوتا أن يكون مما يقتات ويكون اشتراه من السوق بخلاف ما إذا كان ناتج من مزرعته ناتج من مزرعته مثلا واحتفظ به نتج في أيام الصيف واحتفظ به لأيام الشتاء مثلا يضيق به على الناس يعني هذا الشراء يشتري كميات كبيرة يضيق على الناس فيه مثلا البضائع بالسوق محدودة فإذا اشترى كلها أو أكثرها ضيق على الناس في بلد بخلاف ما إذا اشتراها من البرية واحتفظ بها فلا بأس في بلد فيه ضيق يؤثر عليه هذا أما بعض البلدان الكبيرة مثلا مهما اشترى من السوق لا يضيق على الناس لأن البضاعة الموجوده بكثرة وعمر رضي الله عنه رأى طعاما في السوق فقال ما هذا قالوا هذا طعام جلب علينا فقال بارك الله فيه وفي جانبه قالوا واحتكر قال من احتكره قالوا مولى عثمان ومولاك فدعاهما فقال ما حملكما على الاحتكار قالوا يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فلن يموت حتى يصاب بالجذام أو الفقر أو كما قال رضي الله عنه يقول الراوي أما, را أما مولى عثمان فقد توقف أظهر ما عنده وباعه وأما مولى عمر فامتنع يقول فرأيته مجذوما أصيب بالجذام نسأل الله العافية نعم. في بلد فيه ضيق فأن الجالب فليس بمحتكر لقول, نعم لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون الجالب ليس بمحتكر يعني يشترى البضاعة ويعرضها جاءت بضاعة إلى السوق فاشتراها بماله وادخلها في محلاته وبدأ يبيع على الناس هذا البيع والشراء هكذا يشتري الكمية الكبيرة ثم يبدأ يبيع فيها شيئا فشيئا هذا ليس بمحتكر حتى لو اشترى الموجود في السوق لأنه اشتراه وعرضه لقوله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق يعني الذي يجلب البضاعة يبيع على الناس يرزقه الله جل وعلا والمحتكر ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله لانه يريد ان يضر بالناس البضاعة موجودة ومتوفرة يريد ان يشتريها ثم يدخلها يخبئها حتى يتحكم في السوق اذا لم يوجد الا بضاعته تحكم في السوق نعم ولانه لا ضرر على الناس في جلبه لا ضرر على الناس في جلبه يعني كونه يشتري الكميات الكبيره ثم يبدا يبيع على الناس لا ضرر في هذا ما دام انه يبيع لان الضرر على الناس في الامتناع عن البيع نعم ومن استغل من ارضه شيئا فهو كالجالب ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب يعني مزارع استغل من مزرعته بر او شعير او ارز او تمر مثلا وادخله في اماكن حفظه يقول الان الخيرات متوفره في السوق والسعر رخيص فانا أدخلها حتى يحتاج إليها الناس ثم أبيعها هذا ليس بمحتكر لأن هذا ما اشترى من السوق ما ضيق على الناس هذا أنتج هو بنفسه أنتج وحفظ إنتاجه في وقت آخر وربما يكون في هذا مصلحة لأن البضاعة تتوفر في هذا الوقت مثلا ثم في وقت آخر تكون أقل فهي إذا كانت أقل أخرجها وهو ما احتكر لأنه ما اشترى من السوق ضيق على الناس وإنما أنتج عنده إنتاج زراعي يحتفظ به في وقت يكون الناس في حاجة إليه فيخرجه نعم. ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت ولا يمنع من احتكار الزيت الزيت والحلوى والأخرى الادمات والكماليات هذه لا يعتبر حفظها واحتكارها ممقوت. لأن الناس ليسوا في حاجة إليها ليسوا مضطرين إليها ضرورة إنما الضرورة في الغذاء في القوت التمر والبر والشعير والعرز وسائر الأقوات التي تتخذ قوتا والناس بحاجة إليها بخلاف الكماليات فالناس يعيشون بدونها غلت او رخصت لا اذا غلت يشتريها القوي واذا رخصت اشتراها اكثر الناس والناس في غنى عنها فليس في حاجه ماسة اليها يقول لان سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت يعني يشتري الزيت في وقت كثرته من الأسواق ويحتفظ به ثم يبيعه في وقت قلته وسعيد بن المسيب أحد سادات التابعين رحمه الله من خيار السلف فما يمكن أن يروي هذا الحديث في الاحتكار ولعن المحتكر ثم يحتكر ما لا يجوز احتكاره فهو يحتكر الزيت لأن الناس ليسوا بضرورة إليه ويستغنون عنه نعم ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر ومن اشترى في حال الرخص يعني في حال تكثر البضاعة في السوق في وقت موسم الرطاب مثلا اشترى التمر وادخره والناس ليس لا يضيق على الناس في هذا فرق بين ان تكون البضاعه محدوده مثلا وبين ان تكون البضاعه كثيره مثلا ورد السوق عشرة اطنان اذا اشتراها واحد ما وجد الاخرون شيء اشتراها وادخرها فهو ضيق على الناس بخلاف ما اذا كانت البضاعه كثيره في السوق اطنان كثيره هذا يشتري وهذا يشتري وكل يشتري ما اراد ما يضيق على الناس هذا اذا اشترى في وقت الرخص وكثره البضاعه واحتفظ بها في وقت تقل في الاسواق هذا ليس بمحتكر المحتكر من هو هو الذي حينما يشتري يضيق على الناس يأتي الرطب مثلا والتمر إلى السوق فيأتي التاجر ويشتري كله ثم يضيق على الناس لكن إذا كان الرطب أو التمر كثير في السوق فاشترى أكثر من حاجته لأجل أن يبيعه في وقت حاجة الناس إليه هذا لا يعتبر احتكار لأنه ما ضيق على الناس لأن التضييق على الناس في وقت الشراء هو الممنوع نعم. لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا بل ربما كان نفع لأنه الآن البضاعة متوفرة في السوق فإذا تركت ربما فسدت وبيعت برخص فبعد شهر أو شهرين قلت في السوق ما يجد الناس شيء لكن إذا اشترى وقت توفرها في السوق ثم وقت قلتها أخرج ما عنده هذا في فائدة احتفظ بهذه الأطعمة في وقت كثرتها وتوفرها فإذا احتاج الناس إليها أخرجها فصل وبيع التلجئة هو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك ولا يريد بيعا حقيقيا فلا يصح لأنهما ما قصدا فهو كبيع المكره فصل وبيع التلجئة بيع التلجئة يعني أن الإنسان يظهر بيع هذه السلعة وهو لم يبيعها وإنما قصد إظهار كأنه باعها لأجل أن يسلم من ظالم ونحوه أو مغتصب فمثلا يكون الإنسان عنده بيت فيأتي ظالم يريد أن يغتصبه هذا البيت لأن صاحبه ضعيف فيأتي صاحب البيت إلى آخر ويقول أبي عليك بيتي لأجل تحفظني من فلان فلان ظالم وأنا يقوى علي ويستطيع أن يظلمني وأنت تنخذ البيت فيكتبان بينهما مكاتبه بان فلان باع على فلان البيت كذا كذا فما دام ان الغرض من البيع هو التلجئه فهذا البيع غير صحيح ولا يجوز لمن بيع عليه بهذه الصفه ان يتملكه او يقول انا اشتريته منك ما دام أنه عرف ان باعه تلجئه فلا يعتبر هذا البيع صحيح ولا تنتقل ملكية السلعة إلى غيره بوقت يكون فيه ظلامه فيه معتد ظالم مثلا إذا وجد ما يناسبه كان في يدي ضعيف أخذه بالقوة. فيظهر هذا الضعيف انه باعه ويكتبان بينهما مبايعه ويشتدان على ذلك والغرض من هذا التلجئه هذا البيع غير صحيح فلا يجوز لمن كتب له البيع بهذه الصفه ان يتملك هذا الشيء لانه قال كبيع المكره والاكراه نوعان إكراهم بحق هذا صحيح وإكراهم بغير حق هذا بيع غير صحيح إكراهم بحق كأن يكره الحاكم صاحب السلعة على بيعها من أجل سداد دينه عليه دين وأبى أن يسدده وعنده شيء ممكن أن يسدد منه فيحكم عليه الحاكم بأن يبيع هذا الشيء فإن لم يبيعه باعه عليه الحاكم هذا إكراه لكن هذا إكراه بحق يقول بيع البيت وسدد الدين الذي عليك مثلا فيأبى فيلزمه الحاكم بأن يبيع فيبيع لاجل ان يسدد هذا بيع صحيح لان هذا الاكراه بحط احيانا يكرهه ظالم بان يبيعه عليه يقول بع علي بيتك يقول لا ما اريد بيعه فيكرهه ويتوعده وإلا يبيع علي هذا البيت فاضطر مكرها على بيعه فما حكم هذا البيع هذا غير صحيح لأنه إكراه بغير حق نعم باب الخيار في البيع باب الخيار في البيع البيع فيه خيار والخيارات متنوعة خيار المجلس وخيار الشرط وخيارات أخر ستأتي تعرف بالاستقراء إن شاء الله خيار المجلس وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركه بيعهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اشترى هذا من هذا هذه السلعه بألف ريال ونقده الألف 1000 هو السلعه وبقيا معا كل واحد منهما بالخيار حتى وإن تم البيع وإن قبض الثمن وقمضت السلعة فما داما في المجلس فهما بالخيار فإذا تفرقا واعتبر تفرق بالعرف حينئذ لزم البيع ما لم يكن هناك شرط نعم وهو على ضربين أحدهما خيار المجلس فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرق بأبدانهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق متفق عليه والتفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه, ال... إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه لأن نبنعه ما هو لازم يختفي كل واحد عن الثاني لا يمشيان معا أو يجلسان معا مثلا فتبايعا وهما واقفان أو وهما جالسان أو وهما يمشيان مثلا فأراد أحدهما أن يتمم البيع، كما كان يروى عن ابن عمر رضي الله عنه يقوم من صاحبه ويبتعد عنه عشرين مترا أو ثلاثين مترا ثم يعود إليه ولو أنه يراه وجعل المقياس بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه هذا القياس هذا بهذا المقدار يعني هما جالسان يتحدثان كلام عادي بينهم إذا قام مثلا عند هذا العمود أو هذا العمود يسمع الكلام ما يعتبر هذا تبرك